انه خارج خله بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاسبتوا يا عباد الله فتنه الدجال ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اكبر من الدجال يا لها من فتنه يا لها من محنه نسال الله الثبات يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فتنه الدجال, فتنة الدجال, فتنة الدجال, فتنة الدجال اللهم يا خالق السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى نشهد أن لا إله إلا أنت آمنا بك معبودا حقا نخضع لك وننقاد لأوامرك وتبرأنا يا ربنا من كل من خضع له وعبد من دونك من طواغيت الجن والانس اللهم أنت المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه لا شريك لك في خلق ولا أمر سبحانك يا ربنا عما يشركون وتعاليت سبحانك عما يصفون اللهم انا نشهد أنه ليس كمثلك شيء سبحانك يا ذا الجلال والإبقاء المسيح الدجال إنه علامة من علامات النهاية فإذا ظهر فقد آذنت الحياة بالرحيم نعم بداية النهاية ولكن كيف كانت البداية البداية عندما قضى الخالق الحكيم سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الدنيا دارا للابتلاء والتمحيص يتميز فيها الطيب من الخبيث وحتى يرى كل واحد من الناس عمله الذي يستحق عليه إما الثواب أو العقاب دار للابتلاء ليتميز العابد للإله الحق سبحانه الخاضع له المقر له وحده بالعبودية والتعظيم عمن استهوته المعبودات الأخرى الباطلة من حجر أو شجر أو بشر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أما أن الدنيا دار ابتلاء وعمل فهذه حقيقة يدركها كل من تأمل أحوالها فكم من صالح مصلح انتهت حياته في هذه الدنيا ولم يلقى ثوابا فيها على إصلاحه وكم من فاسد مفسد عات جبار مات ولم يلق فيها أيضا جزاء ما عمل فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ المفسد والمصلح سواء العابد الخاضع لرب السماوات والأرض والمتبع للهوى الظالم لنفسه ولغيره هل يستوون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون اذا كانوا يستوون فهذا هو العبث تعالى الخالق الحكيم عن ذلك علوا كبيرا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم لا ليس عبثا فما راينا شيئا في هذه الدنيا خلق عبثا بل إن كل شيء في هذا الكون منضبط محكم فكيف يستوي المجرمون والمصلحون كيف يستوي المسلم للملك الجبار والمجرم العاتي عن أمر ربه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار لا بد اذا من ثواب وعقاب لا بد من إقامة الحساب إن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف بل إنها دار عمل واختبار والمرجع إلى الخالق العادل لتقام الموازين ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون لله عاقبة الأمور طبال معتبر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 وكل شر في هذه الحياة ابتلاء واختبارا وفتنه يمحص بها الناس فمنهم من لا تصرفه الفتن عن صراط الله المستقيم ولا تصرفه عن عبوديته لربه ومنهم من تعمل الفتنة فيه عملها فتزيده هبوطا ورجسا إلى رجسه وهكذا يتمحص الناس وتتباين أعمالهم فينجو من نجى عن بينه ويهلك من هلك عن بينه كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكته سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا اي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب في هوى فتنه الدجال فإذا آذنت الحياة الدنيا بالرحيم واقترب الوعد الحق جاءت الفتنة الكبرى تأتي بعد أن فعلت الفتن قبلها فعلها في الناس أموال ونساء شهوات وأهواء تأتي وقد انكر المعروف وعرف المنكر أصبح الحكم ضعفا والظلم فخرا والكذب سياسا والفجور والخيانة طريقة وسيرة أكل الربا واستحل الزنا اتخذت المعازف والمغنيات نقض العهد تفقه الناس لغير الدين زينت المساجد قطعت الأرحام انتشر الجهل عطلت الحدود كثر قارئ القرآن وقل الفقهاء تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالرجال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 قيم واحد، فساد في الأرض بعد إصلاحها، فتن كقطع الليل المظلم حينئذ يظهر الدجال، فتنة عظيمة. ما وجدت فتنة على الأرض إلا وهي تضع لها. فمن نجا من فتنة قبلها نجا منها، ومن أشرب قلبه فتنة قبلها. فتن بها. قال صلى الله عليه وسلم ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال فمن نجا من فتنة قبلها نجا منها وما أشدها فتنة على عبيد الدنيا إنه يظهر بعد أن يعاني الناس من مجاعة شديدة لعدة سنوات يرزق الله فيها المؤمنين به الصبر أما عبيد الدنيا فلا يزيدهم هذا الابتلاء إلا سقوطا قال صلى الله عليه وسلم إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد سنوات من الجوع الشديد ثم يأتي من يقول للسماء امطري وللأرض اخرجي كنوزك يا لها من فتنة نسأل الرحمن أن يعيدنا منها قال صلى الله عليه وسلم يمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنهر كيف بكم يا عباد الله وقد جاءكم رجل سخر الله له السماء والأرض قال صلى الله عليه وسلم إن من فتنته أن يقول للاعرابي أرأيت إن بعثت لك اباك وأمك أن تشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان على صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك سخر الله له السماء والأرض ترونه يحيي الموتى ويخرج كنوز الأرض ويبلغ نفوذه وانتشاره جميع أنحاء الأرض يدعي أنه رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إنه طاغوت يريد أن تذل له الرقاب ويعبد من دون خالق السماوات والأرض قال صلى الله عليه وسلم يَأْتِي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فَيَأْمُرُ السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم إنه طاغوت معه من الأسباب والجبروت ما ليس مع كل طواغيت الأرض هذه الطواغيت التي تمردت على سلطان الملك الجبار وحكمت بغير ما أنزل الرحمن وقضت بشرائع الهوى والشيطان قال صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رميه الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك إنه أعور قبيح ناقص الخلقه إلا أن الأتباع عميان لا يرون إلا من خلال الشهوة والمصلحة والهواء قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة اللهم أنت الإله الحق آمنا بك وكفرنا بكل طاغوت نعوذ بك ربنا من فتنه راس الطواغيت الكذاب الدجال اللهم انت الخالق الكامل المنزه عن النقصان تقضي سبحانك وتحكم بالعدل بين خلقك وهو المخلوق الحقير الأعور الناقص الكذاب بضاعته الشهوة والاهواء اللهم إنا براء منه وممن تبعه وآمن به لم يؤمنوا به ربنا إلا جحودا لك يظهر الأعور الكذاب والناس قد انقسموا قسمين لا ثالث لهما معسكر الكفر بلا إيمان ومعسكر الإيمان بلا نفاق فتنة الدجال, فتنة الدجال, فتنة الدجال أما معسكر الباطل أتباع الدجال الكذاب فأمراؤه اليهود فهم دائما منذ أن سخط الله عليهم جند للباطل والشيطان فقد أشربت قلوبهم حب الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا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 وقد وجدوا في صفات الدجال والذي قد حذرهم منه نبيهم موسى عليه السلام ما تطيب به نفوسهم المريضة ويرضي نزواتهم وأهواءهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف فار أي كافر يبدو أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه كما هي عادتهم التي أخبرنا الله عنها فقلبوا التحذير إلى بشرى التحذير من الأعور الكذاب أصبح بشرى بمجيء أمير السلام الذي يحمل لهم ما يشتهون ويذل لهم الشعوب ومنذ زمان. وهم يمهدون ويهيئون الأجواء لاميرهم المزعوم وإذا وضعنا في الاعتبار من يسير هذين وهي القوى اليهودية الخفية المتسترة لعلمنا إلى أي جحيم يمكن أن تلقى به الإنسانية ولاسيما العالم الإسلامي في ظل تحكم هذه القوة الصليبية المتحدة هل عرفنا ماذا يدل عليه النظام العالمي الجديد؟ هل جلسنا نبحث مدلولات هذا النظام؟ أرأينا أولئك الذين يرحبون به ويستبشرون بهذا النظام؟ لقد بدأوا في ترويج الأفكار والمناهج الأرضية مناهج الهوى والطياع والتي تجعل الدجال عندما يظهر يجد أن عبادة الذات وعبادة الهوى والشهوة أصبحت أمرا مألوفا فإذا جاء والدعى مدعى هرولت إليه الجماهير كما تهرول الآن وراء كل طاغوت فقال إن أوروبا يعني أوروبا الغربية إن أوروبا التي خبرت الفكر اليهودي الماسوني عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكر إلى روسيا بعد أن ألبسته رداء ماركسية وأوروبا التي تمتهن اليوم كرامتنا القومية هي سبب مصائبنا على الرغم أن روسيا كانت الحصن المنيع الذي وقاها من زحف الجحافل الآسيوية انظروا كيف هذا تصريح واضح بأن الماصونية هي وراء الثورة الفرنسية وأنها هي وراء الحركة الشيوعية ووراء ما جرى في الثورة كما يأتي من كلامه إذن يقول إن أوروبا التي خبرت الفكر اليهودي الماصوني هذه حقيقة عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكر إلى روسيا إن الدجال لا يجد له استجابة في أقوام يؤمنون بالله ربا وحاكما أقوام يخضعون لرب السماوات والأرض يحكمون بكتابه ويهتدون بهداه لا بل يأتي إلى الناس وقد اعد اعدادا تامه لقبول عبادة البشر حينئذ يجد الأتباع والعبيد إن النظام العالمي الجديد يعني بالحرف الواحد وجود دولة واحدة في العالم فقط بعد سقوط الشيوعية النظام العالمي الجديد يعني وجود دولة واحدة فقط نعم اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة قد تسألون هل ستلغى بقية الدول أقول لكم لا ستبقى ولكنها ستؤدي أدوارا خاصة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 وبالصفحة الأولى تقول بيكر وزير خارجية العالم الجديد لقد جاء خبثاء صهيون بوسائلهم الماكرة الخبيثة ليقفوا بالجماهير على الطريق في انتظار الأمير أمير السلام العالمي الدجال تحت شعارات حب إخاء مساواة والناس يهتفون وهم لا يدرون إلا ما يرضي شهواتهم وأهواءهم. إن السلام الذي يريده يهود هو ما يفن لهم الهيمنة على المنطقة حتى يمتد نفوذهم بكل أشكاله الدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والسياحي يمتد إلى دول المنطقة كلها. ولكن للعلم. أن الإعلام العالمي يدار بأيدي اليهود والاقتصاد العالمي يدار بأيدي اليهود والذين يحكمون في سياسة الدنيا هم اليهود أو أذناب اليهود ولذلك حينما أرادوا أن يحكموا العالم بالإعلام بعد أن تأكد لهم أنهم دولة إعلام فقط أتوا بالكوبوي رونالد ريتش. أمثل سابقا مثل 53 فيلم حتى آخر سنة 62 هذه الماسونية الملعونة هي في قلبها وقالبها حرب على الأديان حرب على الأخلاق حرب على الفضيلة حرب على السلوك حرب على كل شيء يريدون أن يسير العالم كله لخدمتهم 56 كتاب كلها تجتمع في شيء واحد أنهم يعيشون في عصر الدكتاتورية الذين يحكمون السينما في هوليوود اليهود إنها فتنة العري والشرك والضياع التي تمهد للدجال يقف على أبوابها اليهود فإذا ظهر الدجال وجد الأتباع وكان اليهود أمراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم التيجان وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بزوطتان ينفق كيف يشاء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 كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين اليهود إن الكلام على إفسادهم يطول وإن معركة الفصل قد اقتربت بإذن الله لينصر الله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 هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود فتنه الدجال ويأتي من وراء اليهود في معسكر الباطل أهل كل باطل فها هم النصارى الذين عمل اليهود منذ البداية على افساد عقائدهم من السهل عليهم أن تتقبل عقولهم الخاربة أن ربهم يأكل ويتغوط ولا مانع أن يكون أعور داموا يعتقدون أن رب العالمين يلد وله ابن سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون ويا ليتهم عندما جاءهم الحق من عند الله كتاب مبارك معجز محفوظ لم تمسسه يد التحريف ككتبهم ليتهم لما جاءهم آمنوا به بل انصرفوا عنه إلى ضلال وأهواء وظنون وقد فعلت بهم الجراثيم اليهودية ما فعلت ولا تكاد تفرق بينهم وبين اليهود في المعتقد وحب الدنيا والحرص على شهواتها وملذاتها فليس هناك ما يدعوهم إلى رفض دعوة الكذاب وقد جاءهم بما يوافق عقولهم ويرضي أهواءهم وشهواتهم قال كيف؟ قلت ألا تعتقد في دينك أن الله الخالق الذي تختلف صفاته عن صفات المخلوق التقى بمريم وهي مخلوقة طبيعتها العضوية تختلف اختلاف كامل عن صفات الاله فكان بينهما ولد وهو عيسى المخلوق مع المخلوق الانسان والحيوان وكلاهما مخلوقان قلت انه مستحيل ان يكون بينهما انجاب اذا اشد استحاله ان يكون بين الخالق والمخلوق فماذا تقول ايها البرفاسور فسكت بره يفكر وخلف يرحك فقال هذه الاراده الالهيه قلت اذا كيف احتوى رحم مريم وهي الانسان ابن الاله وهو الاعلى الا تقول ان عيسى ابن اله او اله خلاف في عقيده النصارى من هم من يقول اله ومن هم من يقول ابن اله اللهم انا نشهد انه ليس كمثلك شيء سبحانك يا ذا الجلال والاكرام ان يكون لك ولد او صاحبه أو أن يكون لك شريك في الملك والحكر الكل عبيد في مملكتك التي خلقتها بيدك اللهم إن كثير من الناس قد غرتهم الدنيا وهناك كذلك أصناف أخرى مؤهلون بباطلهم لاتباع الدجاج والدخول في معسكره فمنهم الباطنيون من أصحاب الملل والفرق المنحرفة الذين يعتقدون أن الخالق سبحانه وتعالى يحل في خلقه فيصبح الإنسان ربا والمخلوق خالقا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقالوا يصرحون بذلك وجاء شاعرهم ابن هاني الأندلسي ومن الشعراء المشهورين فألقى قصيدة طويلة في مدح أحد هؤلاء يقول في أولها ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار بالله. قال هذه القصيدة والناس يسمعون في حفل عظيم وذلك الملك مزهو بذلك كانوا يعتقدون أنهم فعلا آلهة وأن الألوهية حلت فيهم وما يزال الدروز إلى يومنا هذا يعتقدون أن الإله وأن رب العالمين هو الحاكم العياذ بالله فيقولون في دينهم أشهد أن إلهنا ومولانا الحاكم هو رب العالمين والعياذ بالله إنهم يرون الخروج على أحكام شرع الله المطهر ويجيزون الانفلات وراء الشهوات والملذات بلا ضابط هؤلاء أمثال غلاة الصوفية والشيعة والقاديانيين والبهائيين والنصيريين والدروز وغيرهم ليس بعيدا عنهم أن يؤمنوا بالاعور الكذاب ربا لهم فقد جاءهم بما يوافق عقيدتهم ووفر لهم الشهوات والمتع والملذات ومن ذلك مثلا أن أحد الشعراء من باطنية اليمن في ذلك الزمن قال القصيدة المشهورة التي يتحدث فيها عن عقيدة الباطنية لعلني أستطيع أن أذكر لكم الأبيات يقول خذ الدف يا هذه واطربي وغني هزاريك ثم العبي او العبي وغني ثم اطربي تولى نبي بني هاشم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وجاء نبي بني يعرب يعني نبي يعني امام الباطنيه الموجودين في عهده فيقول فقد حط عنك قروض الصلاه وحط الصيام فلا عبير يعني من أفاف دينه أنه حط الصلاة وحط الصيام ثم قال أباح البنات مع الأمهات وزاد كذاك فأباح نكاح الصبي فيعني أحل الزنا وأحل اللواط العوز هذا يقول في مقام الفخر بهذه العقيدة التي جاءتهم والتي يريدون أن يجعلوها بدل دين الإسلام ولهذا يقول لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعه هذا النبي هذه شريعتهم وهذا دينهم ثم يقول لها ثم يقول لها يعني على عادة العرب يخاطبون المرأة في الشعر فلا تمنع نفسك المعرسين من الأقربين ومن, ومن, أجنبي. ومن أجنبي يعني لا تمنع نفسك أحد لا, أقر... لا قريب ولا بعيد ثم ذكر بعد ذلك أليس الغراس لمن ربه؟ يعني اليست البنت الأولى بها عن يتزوجها والعياذ بالله ابوها لانه الذي سقاها فيبرر دين المجوس الذين يبيحون نكاح البنات والأمهات ويدعو بهذه الدعوة العلنية الصريحة إلى أن يكون هذا هو الدين الذي يحل محل دين محمد صلى الله عليه وسلم محل دين نبي بن هاشم ومحل شريعة الإسلام فتنة الدجال من أتباع الدجال أيضا أولئك الذين رضوا بعبادة الطواغيت ورضوا بالخضوع والتذلل لهم تلك الطواغيت التي ضربت بحكم الله عرض الحائط وقطت بين الناس في أموالهم ودمائهم واعراضهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم بالأهواء والقوانين والأنظمة التي ما أنزل الله بها من سلطان بل اتباعا لرغبة شياطين الأرض من اليهود وإفسادا في الأرض دجلا وكذبا وهذا هو الواقع كيف نعم كيف يرضى الناس أن يؤله هؤلاء بشر مثله أو أقل منهم إن الذين رضوا بعبادة الطاغوت مهما برروا خضوعهم له ورضاهم بجبروته واعتدائه على حق الملك الجبار فإنهم ساجدون الطاغوت الأكبر أشد وأنكا وأكثر دجلا وكذبا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يقول تدعونهم يحكمون, أو يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كيف يعني يقول كيف ترضون ذلك كيف ترضون أن يحكم فيكم بهذا وأن يعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم إن كثيرا من الناس قد غرتهم الدنيا وشغلتهم أهواؤهم فاستعبدهم جبابرة الأرض الذين يريدون أن يخضع لهم الناس وأن يذلوا لهم من دونك اللهم أنت الإله الحق آمنا بك وكفرنا بكل طاغوت نعوذ بك ربنا من فتنة رأس الطواغيت الكذاب الدجان ويضم معسكر الضلال أيضا عبيد الدنيا والشهوة هؤلاء الذين فتنتهم أحابيل اليهودية العالمية فنشرت فيهم حب المال والربا والسح وزينت لهم شهوات الفروج والبطون وجعلت لهذه الملذات الدنية مبادئ ومثلاء يرددها هؤلاء كالببغوات يبررون بها انسياقهم وانغماسهم في القاذورات هؤلاء سيجدون أنفسهم أمام أكبر تاجر للشهوات في تاريخ البشر يعطي لهم ما يشتهون مقابل أن يقولوا إنه رب العالمين ومقابل أن يكونوا من أتباعه وعبيده فمن كان همه النساء فالنساء ما أكثرهم حول الدجال ومن كان همه المال فما أكثره مع الدجال لقد اتبع هؤلاء المفتونون عبيد الدنيا الأور الدجال من قبل أن يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة الخميصة القطعة من القماش اللهم إنا براء من وممن تبعه وآمن به لم يؤمنوا به ربنا إلا جحود لك وأنت الملك الجبار لم يؤمنوا به إلا كفرا وتكذيبا بوعدك ووعيدك لم يؤمنوا به إلا عندما أصبح ميزان الأمور عندهم الهوى والشهوة وقد انذرتهم يا ربنا ولكنهم ابوا الا الإعراض وامنوا بالطاغوت فحق عليهم وعيدك عدلا وصدقا فسبحانك يا ربنا عما يشركون يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزل من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما يأكل الناس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 اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ومن اتباعه ايضا الاعراب واشد ما يذم في الاعراب قسوة القلب والجهل وممن ينتمي إلى الجهلة أولئك الذين اتخذوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يفتونهم بما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم والجهلة لا يبالون بذلك بل دفعهم الغلو في الرجال سواء لفضل حقيقي أو مزعوم إلى أن يرفعوا عنه محتمال الخطأ أو الزلل أو حتى الفتنة ما شيخ أزهري ذهب مع بعثة أرسلت إلى باريس ليعرضهم وليوجههم وليربط قلوبهم بالله لأن يذوبوا في الحضارة الغربية فذاب المربي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 الذي سماه المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين وقرر في هذا الكتاب أنه لا بد من تبعية الغرب لنرتقي ولنتقدم وعليه فلا ينبغي أن نعد الخلط بين الذكور والإناث حراما ولا المراقص بين الطلاب والطالبات عشق، إنما هذا نوع من التقدم والتطور في هذه الحياة ينبغي أن نسلكه ولقد نسي هؤلاء أن فضل العالم وجهاده لا يثبت له عصمة من الخطأ أو حتى الفتنة وأن المخالفة للعالم في قوله اتباعا للدليل والبرهان ليس طعنا في فضله وعلمه وجهاده فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهو مأجور على أي حال عند الله ما دام اجتهاده لإرضاء المولى جل وعلا ولكن ما حجه هؤلاء الجهلة في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل اجتهاد فلان وكلام فلان إن هؤلاء الجهلة قد وضعوا حاجزا بينهم وبين كتاب الله الكريم وهدي نبيه الأمين حتى إذا جاءهم الأمر من كتاب الله واضحا بينا أعرضوا عنه لقول من يقلدونه تعصبا وهوى ومغالاه في الفضل ولقد أدرك الطواغيت وشياطين الإنز هذا المرض الذي يتسرب إلى القلوب التي لم تستنر بنور القرآن والسنة على أيدي العلماء الربانيين فرأيناهم في هذا الزمان وفي كل زمان يجعلون بوسائل إعلامهم المتعددة من الجاهل عالما ومن الفاسق تقيا ورعا ويثبتون له من الفضل بوسائلهم الماكرة ما يلبسون به على عقول الجهلة فيتساقط هؤلاء كالفراش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 من ينتسب واحد ممن ينتسبون أو كتبه واحد ممن ينتسبون إلى العلم والعلماء ينافح فيه عن الغناء وعن اللهو وعن الباطل وبدا بعض الغوات ممن يعد نفسه من الدعاه يتبجح بأن الغناء حلال وأنه عندما يسمع صوت المطربة الخبيثة خذني لحنانك خذني يعتريه من الخشوع والوجل ما لا يعتريه عند سماع القرآن ناهيك عن من قال إن الربا الموجود الآن في البنوك ليس هو الربا الذي حرمه الله في القرآن يفتي كما في مجلة الاعتصام بأن خروج النساء إلى البحر بهذه الحالة ليسبحن مع الرجال والنساء يجوز لهن في هذه الحالة أن يقصرن وأن يجمعن ولا مانع أن تصلي بالمايوه على شاطئ البحر قصرا وجمعا الأفخاذ مكشوفة والصدر مكشوف والعورات المغلغة باديا ليته قال تصبح إمامة أيضا إن الذين أعرضوا عن تعلم وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضوا بالتفقه في أقوال الرجال التي قد تخطئ وقد تصيب إنهم أعراب في جهلهم بشرع الله المحفوظ أعراب في جفائهم وقسوه قلوبهم تجاه كتاب الله قرآنه الكريم وهدي نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قال صلى الله عليه وسلم أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تنطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت هذا هو معسكر الباطل وهذا هو معبودهم المنتظر مخلوق حقير ناقص الخلقة أعور يأكل الطعام ويمشي في الأسواق جنوده الشياطين وأمراؤه اليهود أخبث أهل الأرض وهم مكرمون عنده بعد إفسادهم في الأرض وأتباعه هم من عبيد الدنيا والأعراب ومن النساء كثير قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة مكان قريب من المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج الله منها كل كافر ومنافق. أيها الأخ الحبيب، قد سمعنا فيما مضى بعض مظاهر فتنة الدجال. وسمعنا أيضاً عن بعض صفات أتباعه وبشيء من التفصيل ولكن أين معسكر الإيمان حينئذ؟ وما صفات هذا المعسكر؟ وما موقفه من هذه الفتنة العظيمة؟ لنكمل الرحلة معاً ولنتعرف على الجانب الآخر في هذه الملحمه ملحمه النهاية وأمام طغيان الكفر والفتن المتوالية يتمحص المؤمنون ويتميز معسكر الإيمان وأتباع هذا المعسكر هم المؤمنون بخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ربا ومعبودا وهم المتبعون لتعاليمه وأوامره المتمسكون بقرآنه الكريم وسنة رسوله الأمين المتبرئون من كل ما يعبد ويخضع له ويطاع من دون الله المجاهدون لاعلاء كلمة الله في الأرض هم أنصار الله وجنده يقاتلون كل طاغوت ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من لامهم ولا من ثبتهم أو ألب الناس عليهم يقدمون أنفسهم رخيصة لنصرة الخالق سبحانه وتعالى ونصرة دينه ولقد علم أن الله كتب عليهم القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وعلموا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة حكماً وواقعاً لطواغيت الأرض وأئمة الكفر وهم ثابتون على العهد إيماناً بوعد الله واحتقاراً لملذات هذه الدنيا الفانية وإدراكاً منهم لحقيقتها حتى يقاتل آخرهم الدجال رهبان في الليل فرسان بالنهار أشداء على الكفار حماء بينهم لا تفتر السنتهم عن ذكر الرحمن يدعونه ليثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين يعلمون أن الله ربهم هو نعم المولى ونعم النصير لقد نجوا من فتن الدنيا فلا تضرهم فتنة الأعور الكذاب إن معسكر الإيمان حين ظهور الدجال وقد اتبعه كل من في الأرض ثابتون على العهد رغم البلاء الشديد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الضعفاء فيه أن ينأوا عن فتنته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن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 فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب كما يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالبصق في وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيه منكم فليدفل في وجهه وليقرأ بفواتح سوره الكهف ومنهم من لا يستريح له بال حتى يواجه الطاغوت والدجل يواجهه بحقيقة دجله وكذبه أمام الملأ إنه العهد عهد الإيمان والخضوع والتذلل للملك الجبار خالق السماوات والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال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 أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبه فيقول خذوه وشجوه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 فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين أما بقية المؤمنين فإن سيوفهم لم توضع في غمدها قط فهم ماضون في بيع نفوسهم لمالكها الى قيام الساعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابه من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم الساعه وهم على ذلك وهنا ياتي نصر الله وتتوالى الايات قال صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك اي الدجال اذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المناره البيضاء شرقيه دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين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 ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ اوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور.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 انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تاكل العصابه من الرمان ويستضلون بقحفها اي بشجرها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحه من الابل لا تكفل من الناس اي المجموعه واللقحه من البقر لا لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام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 واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله اي يصلحه فيصعق ويصعق الناس ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ذي النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملته وهو يعلم بما يفعلون وتقوم الساعة وتنتهي قصة الحياة على هذه الأرض تقام الموازين ليلقى كل إنسان جزاء ما عمل في حياته الدنيا إما عذاب أبدي أو نعيم مقيم حينئذ تبدو حياتنا الدنيا كأنها ساعة من زمان وحينئذ يتعجب المجرمون كيف خسروا أخراهم لأجل ساعة من زمان وتتجلى رحمة الخالق الرحيم بعباده المؤمنين أن جزاهم بما صبروا في هذه الحياة القصيرة على طاعته والخضوع له نعيما أبديا وشيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 فَشِقَّ الْنَّذِيرِينَ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمى اجر العاملين وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق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 أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أو خيم لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور وأمنت من خدع تصورها الوساوس في الصدور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 أمرك زيد فيه جميع أعمار النسور أو كنت من زبر الحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصما بأعلى الريح أو لجج البلد أيها الإخوة إن رحلتنا السابقة لم تكن حديثا عن مستقبل وغيب لا علاقة لنا به بل إن المستقبل شديد الصلة بالحاضر كما يتضح لكل من تأمل وتدبر ما سمعناه في رحلتنا السابقة ولقد رأينا أن الناجي هو من نجى الآن وأن الهالك هو من هلك الآن إن لم يتداركنا الله برحمة منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن هذه الفتنة بهذا التفصيل الدقيق إلا لكي نستعد لها فإننا لا نعلم متى يقضي الله بها الآن أو بعد حين ومما سبق يمكننا استفادة بعض الدروس التي تحدد لنا بعض معالم طريق النجاح الطريق الذي يجنبنا السقوط والاتصاف بصفات معسكر الباطل والتي تحدثنا عنها سابقا فما هي معالم ذلك الطريق إن طريق النجاة في الدنيا والفوز عند لقاء الملك الجبار سبحانه وتعالى في الآخرة هو أن يعلم المسلم أن قوله لا إله إلا الله وعبوديته الخالصة لله تفرض عليه الا يشرك بالله شيئا لا حجر ولا شجر ولا بشر ولا أي من مخلوقات الله وأنه يجب عليه التبرؤ من كل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن يتبرأ من كل متبوع أو مطاع أو معبود من دون الله وأن يتبرأ من كل طاغوت يتحاكم إليه الناس من دون الله عز وجل فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله ومن لم يفعل فما حقق العبودية والخضوع والمحبة لخالقه سبحانه وتعالى وإن ادعى أنه مسلم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَعَلَى الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا دَارٌ لِلْعَمَلِ وَالِابْتِلَاءِ ليتبين الخاضع المنقاد ذي العزة والجلال ممن هو عات متمرد خاضع لهواه مشرك بالله في العبودية والمذلة فلا تغرنه بزينتها التي خلقها الله لها بحكمته ولا ينسيه متاعها وفتنتها حقيقتها وليثبت على الخضوع لله رب العالمين والالتزام بتنفيذ أوامره والسير على هدى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حفظهما لنا سبحانه بفضله وكرمه ومنه حتى لا نضل ما دمنا متمسكين بهما وليصبر المسلم على ذلك مهما تقلبت به الدنيا في سراء أو ضراء ليصبر فإن الدنيا تمر سريعا مهما شعر أنها طويلة فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ذلك وعد الله حقا، ومن أوفى بعهده من الله. لا على الدنيا وما لا شك ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها فاعمل لدار البقار الظان خزينها الجار احمد والرحمن بنيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها انهارها لبن محض من عسل الخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأصانع كفتا تسبح الله جاهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طبر فيعة مبنية دلالها المصطفى والله بائعها وجب رئيل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في غلام وعلى المسلم الموحد أن ينأى عن الفتن التي تصرفه عن خضوعه وانقياده لرب السماوات والأرض وأن يستعين بالرحمن في درء هذه الفتن عن نفسه فيدعوه ليلا ونهارا أن يعيده من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن خاصة في هذا الزمان استنانا بهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلى يد وأكبر والحق فيما قضى وقدر وليس للمرء ما تمنى وليس للمرء ما تخير حون عليك الأمور واعلم أن لها موردا ومصدر واصبر إذا ما بليت يوما فإنما قد سلمت أكثر ما كل ذي نعمه مجازى كم منعم لا يزال يكفر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 وعلى المسلم الموحد أن يعلم أن مقتضى شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يسير وفقا لتعاليم وهدي كتاب ربه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن العالم هو العالم بكتاب ربنا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب على المسلم إذا لم يعلم حكم الله أو أراد أن يتعلم دينه أن يتوجه إلى العلماء الأتقياء فيأخذ عنهم ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله نزل كتابه بالحق تبيانا لكل شيء علمه من علمه وجهله من جهله فمن عنده علم حدثنا بعلمه ومن اجتهد ولم يعلم فهو إما مصيب أو مخطئ فله أجره وللعامي أن يقلده في اجتهاده هذا إذا اضطر لذلك أما غيره فلا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فانه لا أسوة في الشر وقال ابن عباس رضي الله عنه ويل للأتباع من عثرات العالم قيل وكيف ذاك يا أبا العباس قال يقول العالم من قبل رأيه ثم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع ما كان عليه ويقضي الأتباع بما حكم أي يرجع عن قوله ويمضي من اتبعه على رأيه فيزلون ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. وعلى المسلم الموحد أن يعلم أن العلماء هم من وصفهم رب العزة والجلال بالخشية والتقوى والصدع بالحق وعدم كتمانه وتبيينه للناس فمن كان كذلك إلى جانب علمه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العالم الذي يطلب عنده دين الله ولا يخشى حينئذ من تلبيس أو إطلال ما دام معه حجته من كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين أما من كان غير ذلك فليس من زمرة العلماء وإن كان عليم اللسان فمن لم ينتفع بعلمه فعلمه غثاء والاحوط للمسلم أن يبحث عن دين الله عند من هو أتقى لله واخشى له وليعلم الموحد اخيرا ان عبوديته لخالق السماوات والارض وحبه لرب العالمين وتذلله له وموالاته للمولى عز وجل كل ذلك يقتضي منه النصره لدين الله الحق بالنفس وبكل وسيله وليعلم ان الجهاد لائمه الكفر وطواغيط الارض الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا هو طريق الطائفة المؤيدة المنصورة من الله سبحانه وتعالى والجهاد ماض إلى يوم القيامة إن الله اشترى من المؤمنين فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والجميع من الله فاستفشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن من تولى عن نصرة دين الله فانه لن يضر الله شيئا بل ان تولينا استفزلنا الله بقوم اخرين يحبهم ويحبونه يقدمون دماءهم واموالهم رخيصه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 مراجع المادة وكتب ننصح بقراءتها للاستزادة من بعض جوانب الموضوع القرآن الكريم ومن كتب السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة فصول في ذم التقليد من كتاب اعلام المواقعين لابن القيم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب المسيح الدجال لسعيد أيوب بروتوكولات حكماء صيون لعجاج مويهب الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ختاما أيها الإخوة الكرام فإن هذا العمل بشري غير سالم من النقصان حاولنا فيه جمع أكبر عدد من الفوائد التي تتعلق بحقيقة الإسلام إلى جانب موضوعه الرئيس الذي لم يكن هدفنا الاوحد بل قصدنا الإشارة أيضا إلى كثير من الفوائد المهمة جدا في حياة المسلمين والتي تتصل بالموضوع الرئيس اتصالا مباشرا أو غير مباشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى. أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com